وَالَّذينَ التَّخَذُ مدُونهِ أَلَ أَمَ نَبُدُوم إلَّا لقَّبونَ مَا نَعبُدُم إلَّا لُقَّبونَ إى اللهَّه زُنفَ إِ اللهَّه يَحكُم بَينَهُم فيِي مهُم فيِيهِ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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني وَلَا ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا وازرة وزر أخرى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 وَمَا أُمِرْتُ إِلَّا لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فاعْبُدُوا مَا شئتم من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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِكَ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أولو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 ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون انك مجيت وانهم مجتون ثَّ إكُم يَوْمَ الْ القَامَتِ عيندَ رَبِّكُم تَخْتَصِمون فَمَنْ نظْلَمُ مَِّا كَذَبَ على اللهَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِدِطِ إِذ ج عَلَسَفِي جَهنَّ مَ مَثْوَ للِكَافِرم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 اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَظُلْمًا وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تشعرون.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 أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يعزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض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 لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بن الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوما القيامه والسماوات مطويات بيمينه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 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا قَدْ خَسِرْتُمْ خَزَنَتُهَا قَبْلُ وَمَا كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ يَتْلُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا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 وَوسقاًا الذيينَاتَّقَْ رَبَّّهُم إلىجََّةِ زُمَرىَ حتىََّ إِذَا جَاءُهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَم خَزَنَةُ وَسَلَام وَقَالَ لَهُم خَزَنَةُ وَ سَلٌَ عَلَْكُمْ